بَيْنَنَا قَأُنْزِلَ عَلَيْهِ من مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلَمَا بل يَذُوقُونَ عَذَابَ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 Fahkum بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 ولا تتبعنها وف يضل لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك من الذين كفروا فويل للذين كفروا من أن أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب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 هذا ذكرك فإن للمتقين لحسن ما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 هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلعونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صادوا النار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 إلا ابني استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين.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 قال فبعزتك لا أؤوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأمل أن نجهنما منك ومل من تبعك منهم أجمعين قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين